فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مَّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بنقائ الاخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون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 ان هي الا حياتنا في الدنيا لاموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هو الا رجل افتري على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبح ننادمين فأقذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الضالين ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين